أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا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 كَمَا عَلَى رَبِّكَ عَهْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا قال صبحانك ما كان يَ بغلَن أن التخِذَ منْ دونك أن التخِذَ من دونكَ مأَوليا لكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبتم بما تقولون فقد كذبتم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم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 فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ لِقَاءَ أَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي يُصْنِعُ مُعْتَاهًا عُتُوًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عملون امل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغماغ ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يُحَطُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ وَيَوْمَ يُحَطُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يقول, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ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 قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا